فإذا بلغنا اجلهم فامسكوهم بالمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي العدل وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوْعَضُ به من كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّمَائِ يَأْسْنَ من المحيض من نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُمَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّمَائِ لَمْ يَحَرْ وأولاد الأحمال أزلهم أن يضعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا لِكَمَن أَمَرَ اللَّهُ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا ولا لتضيقوا عليهم وَإِنْ كُنَّ أُولَيَاتِ حمل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَانَ حملهم فَإِنْ أَرْوَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُذُورًا اتمروا بينكم بمعروف وإن تأسرتم فسترضع له أخرى لينفقه فسترضع له أخرى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.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 قورئتم معتت عن أمر ربها ورسله عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا فحاسبناها حسابا شديد عذابا عذابا كرا فذاقت وبال ومال أمرها.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 ندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا Allah, الذي خلق سبع سماوات من z مثلهم، يتنزل zniszczył się, لتعلموا، لتعلموا się الله zniszczył كل شيء قدير وأن الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما